وَلَ ما نَنجهُم إلىى البَدِّْ إِذاهُم لشكونَ لَكفرروا بِمَا آتَيناهُم وَلتََتعُ فَ سوَووفَ يَعلُون أَلَم يَعوَّ جَعَلنا حَوَمًا آمِن وَيتَغَّف الناسُ منِن خَوْهِم أَفَبِ البطُل يؤمنونَ وَوبمِعمَةِ الله يَكفررون وَمن أَظَّم مِ مَ نِفترَاعلَ الله كَذباًا أَوْ كَذَّبَ بِ الْخَفِْ لَما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 فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من المجت ويخرج المجت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون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 وَمِنْ آياته مَلَامُكُم بالِالَّلِ وَهَذِ وَبَغَاءُكُم منِ فَوْلِهِ إ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْم يَسْمَعون وَمِنْ آيات يُريكُمُ الْ البَرْرقَ خَوْفَ وَقمو يُنَززِلُ مِنَ السماءِمَا الفَيُحِْي بهِهِ الْأَرضَ بعْذَ مَوْوتِهَا إ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْم يَعطِلون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 بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقن وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لِخَلْقِ الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ إِنْ ذَلَّ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ قَوْمًا يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَغْشَى النَّاسَ رَحْمَةٌ فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَجَّةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقذر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآفذ القربى حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون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 سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل شيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 وَيوومَ تقوم السَّاعةُ يُقْسمِمُ الْ المُجرِمونَ مَا لَثُ غيرساعة كَذَلِكَ كانَُوا يُؤْفَبُون وَقَاَّن أُطُل الْعيمَ وَْإمَ لقدَد لَ بِستُمْ فِي كِتابابِ اللهِ إِ يَوْومِ الْ البَعْثِ فَهذاَا يَوم البَعْثِ وَلا مَكُم كُ تُمْ لا تَعلمون فَيَومَئِذِ الل ي فَعَُِّينَ ظَلَموا مَعْذِرَةُهُم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 أَزَ الل مِنَ السمائِمَا فَأَنبَتنا فيِيهاَا مِن كلُّ زَوجٍ كَريم هذا خَلقُ الله فَأرون ماذا خَلَق الذيينَ منِن ذُونهِ بلظالمونَ بل فيِي ضَلالِم مُبين وَلَقدَ آتَينا لُكمان الْ الحكمْمةَ أَنِشكر للللهَّهِ وَمَ يَشكُر فَإِنما يشكُرُ لِنفسِهِ وَمن كَثََفَ إَِّ الله نجّ حَمد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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا طُلِبَ لَهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ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 ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا ايذا ضللنا فِي الأرض ائنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون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 DATAJAAFA JALUBUHUM 'ANIL MABARIJI YAD'UNU RABBAHUM KHOUFAN WA TAMANAN WA LIMMA RAZAQALAHUM YUNTHIQUN FALA TA'LAMU NAFSUN MA UKHFIYA LAHUM MIN QURRATI A'YUNIN JAZA'AN BIMA KANU YA'MALUN A FA MAN KANA MU'MINAN KAMA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 ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أبعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناق فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما أن نبيج أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم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 ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جيحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا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 فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قبيا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياطيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم أموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن ترذن الحياة الدنيا وجينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن فراحا جميلا وَإِنْ كُ تَُّتُ لِبِنَ اللهَّه وَغَسُولهُ وَدعوَآخِرَةَ فَإِنَّ اللهه عََّ ل مُحْسِناتِمِ كَُّ أَدًِا ععَظمَا يا لِسَاأَ بِجمَ من يَأْتِمِ كُ بِفَاحِشَةٍ مُبَجلَةٍ يُضَعف لَ العذابُ بِعْفَين وَكَانَ ذَِكَ عَى اللهَّ يَسير فَدَقَ اللهَّهُ العظم